لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجنا إلا أيتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ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 ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيش لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يأسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحب وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجْلِبُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ذَلِكَ أمر الله وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَاتٌ مِّنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَرُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ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 وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُمُ أُخْرَى لِيُنْفِقُوا سَعَةً مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ انف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسر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 رسولئ يتلوا عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعمروا الصالحات من الظلمات إلى النور.